كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ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 وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ بِمَا يُنْعَمُ بِهِ أَمِ اتَّخَذَ مِنْ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْفَاكُم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أَصَابَ اللَّرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثَ أَشْهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَئِشَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَا هُمْ مَا لَهُمْ ذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلُ فَهُمْ بِهِ بلَلْقَُ إِا وَجدَدَنَ أَبَ أَننا عَلَ أَُّةِ وَإِنَّ عَ أَثَرِهِم مُتَدُون وَكَذَلِكَ مَا أَهُ السَّلنَامِون قَابدلِكََ فِي قَرِييَةٍ مِن نَّذيرد إِلَّا قَالَ مُْتْرَفُهَا إِا وَجدَدَنَ أَبَ أَناَا عَ أَُّتِ وَإِن عَ آثَارِهِم مُكُتَدُون